الحمد <تكلم> لله بسم الله صلواته والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة هذا هو الدرس هذا هو الدرس الثالث من دروس شرح الأجرمية ونبدأ بإذن الله جل وعلا مع أقسام الإعراب بعد أن عرفنا الإعراب والبناء يقول الشيخ علي رحمه الله ابن أجرم يقول أقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم يبقى في يبقى أقسام العربية عندك أربعة رفع ونص وخفض وإيه وجزم. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. طيب جد. يبقى صار عندنا الآن إن الأسماء والأفعال مشتركين في قسمين مشتركين في إيه الرفع وفي النصب. لكن كل واحد اختص بقسم مستقل الأسماء اختصت بالخفض ولا تجزم والأفعال اختصت بالجزم ولا تقف وطبعا يمكن أقول لكم فإذا قبل إن, إن الفعل سقيل لأن الفعل يدل على, إيه؟ على معنى وعلى زمن فبيدل على شيء أما الاسم يدل على حاجة واحدة اللي هي المعنى بس والجر كحركة هي أسقل الحركات فلما كانت حركة الجر أو الخفض سقيلة والفعل سقيل لم يجتمع. فمن هنا لم يجر الفعل، لذلك لا يوجد فعل في اللغة العربية إطلاقا مجرور، كما لا يوجد اسم في اللغة العربية مالك، ما كما لا يوجد اسم في اللغة العربية ما طيب هيدى واحد يستشكي لك من؟ ها من بمعنى الذي مثلا، اسم موصول، تمام؟ أو آه آه كاسم استفهام يعني هذا أو ذاك يعني استعمل لا استعمل الموصولة أو استعمل طيب من من بمعنى الذي اسم ولا مش اسم اسم طب وهي أخيرا النون هي عليها سكون فكيف نقول ان الأ الأسماء لا جزم فيها والنون عليها سكون اسم الله كيف نقول ذلك هاه كيف نقول الأسماء لا تجزم ومن النون عليها إيه على إيه على سكون اخر الكلمة سكون كيف نقول ذلك هاه أقول فرق الجزم غير السكون الجزم كحاله عربية حاجه والسكون دي علامه مش قسم من الاعراب فدي حاجه تانيه ها تابعتوا مشايل لان الجزم قد يكون بالسكون في الافعال يعني وقد يكون بحذف سواء حرف العله او حذف النون يبقى ليس دائما الجزم هو السكون فالجزم غير السكون ده شيء وده شيء عشان كده من فيها ت Leben لكنها ليست upon ولكنها but على السكون. <تصفيق> نقول من فيها سكون على النون يعني في son ولكنها ليست con هي is على السكون والسكون غير screens الذي هو قسم من even under فالسكون غير So الذي هو قسم من أقسام لذلك انتبهوا لهذا المعنى. أنا ضربت لكم هذا المثال عشان تعرفون تفرق ما بين الجزم وما بين يمشيخت وما بين السكون. احنا قلنا الذي لا يدخل الأسماء هو إيه الجزم، وأما السكون فيمكن أن يدخلها في حالة البناء. فدي مسألة. طيب، جي. إذا صار عندنا الآن الاسم قد يكون مرفوع. مثل ما تقول مثلا جاء زيد جاء فعل ماض مبني على الفتح وزيد فاعل مرفوع بالايه بالضم صح كده والفعل قد يكون مرفوعا مثل ما تقول تكلم او تقول يتكلم زيد فيتكلم فعل مضارع مرفوع بالايه بالضم لانه لم يسبق بناصب ولا ب ولا بجازم صح كده وصحيح الاخر وزيد فاعل مرفوع بالايه بالضمه فصار عندي فعل مرفوع وصار عندي فاعل ماله مرفوع جيد لو قلت مثلا لن يتكلم أو او لن يكلم زيد محمدا تمام لن يكلم او بلاش نقول ايه ماشي جيد لن يكلم زيد محمد فرضا يعني جيد فانت بتقول يكلم لن النص نعم لن من النص هتقول هو فعل مضارع منصوب ب لن وعلامه نصبه ماذا الفتحه الظاهره وزيد فاعل مرفوع بالايه بالضم ومحمداً مفعول به منصوب بالفعل تمام, تمام؟ يبقى اذا صار عندك الان يكلم منصوب ومحمدا منصوب صح كده يبقى اذا الفعل ينصف والاسم ينصف كما مر بنا قبل ذلك يتكلم زيد يتكلم فعل مرفوع وزيد اسم مرفوع يبقى اذا صار عندك الرفع والنص يدخل في الاسماء ويدخل فين؟ في الافعال جيد وأما الجز فلا يدخل إلا الأفعال صح والخفض لا يدخل إلا الأسماء فتقول مررت بزيد فزيد تقول اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهر ماذا ذكروا الفعل المرفوع يتكلم زيد صح ضربت لكم المثال او تقول يحضر علي وهكذا اي فعل مضارع لم يسبق بناصب وجازم بصير مرفوع تمام <تصفيق> ولو قلت مثلا لم يحضر زيد لم يحضر زيد فيحضر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه السكون لانه صحيح الاكل وزيد فاعل مرفوع بالضم اسمع يا صار كده عندك امثله لاقسام أو الاربعه صار عندي قسمين مشتركين بين الأسماء والافعال ايه هما الرفع والنص يشترك بين الأسماء والافعال وقسم يختص بالأسماء ما هو الخفض وقسم يختص بالأفعال ما هو الجزم هل الجزم هو السكون ولا هنالك فارق الجزم قسم يعراب وأما السكون فهو علامة قد تكون علامة يعرابة قد تكون علامة بناء خلاص كام الشيخ إذن نتابه لذلك إذن نحن كده نتهينا من إيه من أقسام الإعراب هننتقل بقى لمسألة ثانية معانا المارضة في المبحث الثاني وهي باب معرفة علامات الإعراب يعني انا مش عايزك بقى تخلط بين اقسام الاعراب وبين علامات الاعراب الرفع قسم الضمه علامه النصب قسم الفتحه علامه تمام الخفض قسم الكسره علامه الجزم قسم السكون علامه يبقى كل قسم في هذه الاقسام الاربعه له علامات خلاص كده مش شايف لان ليس كل الاسماء او الافعال ترفع بعلامه واحده صح كذا؟ وليس كل تنصف تنصب بعلامة واحدة، وليس كل الأسماء تخفض بعلامة واحدة، وليس كل الأفعال تجزم بعلامة واحدة، بل كما سيات معنا هناك علامات أصلية وعلامات إيه؟ وفي بعض الأحيان قد يكون هناك حزف وقد يكون هناك أحرف ونحو زاد. بس يا مشيخ، يبقى بعد معرفنا الأقسام عايز نعرف علامات الإعراب في كل إيه؟ في كل قصة. يبقى دي المسألة الثانية دلوقتي إحنا نبدأ نعرف علامات الإعراب في كل يا مشيخ. في كل قسم الأقسام الأربعة عشان ما تطلتش بين أقسام الإعراب وبين علامات الإيه؟ الإعراب ده لهذا فيقول الشيخ عليه رحمة الله باب معرفة علامات الإعراب يقول للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون فرس كام الشيخ يبقى الرفع ده أول قسم من أقسام الإيه؟ الإعراب الرفع ده يبقى فيه في الأسماء والأفعال خلاص كده؟ يبقى كأنه عايز يقولك إن الأسماء والأفعال يرفعوا بكم علامة؟ باربعة علامات. أول علامة الضم، والثانية الواو، والثالثة الألف، والرابعة النون. يبقى صار عندك أربع علامات للإيه من الرفع. الضمة والواو والألف والنون. خلاص كم شيخ؟ تعال بنشوف مواضع الرفع كل علامة. يبقى بعد ما عرفنا علامات الرفع اجمالا نبدأ نفصل بها نعرف مواضع الرفع لكل إيه لكل علامة أول علامة معنا علامه ايه عندك آه علامة ماذا الضم قال ابن أجروم عليه رحمة الله فأما الضمه فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع يبقى الضمه تبقى علامه للرفع في كم موضع أربعة مواضع من بصراحة من جمال هذا الكتاب اللي هو الأجرومية ومثل مثل وروعته إن الرجل حصر لك حصراً دقيقاً بديعاً يعني أجمل ما فيه حسن التقسيم أنه قسامه تقسيم جيد جداً يعني يعني أقسام الإعراب ذكرها لك علامات الإعراب كل علامة منها يذكر مواضع اللي تكون موجودة فيها يعني بصراحة أجادة وأفاض التقسيم يقول فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع طيب يبقى إذا دلوقتي منين عرفنا النظام رفع في الدبلة علامه رفعت أربع مواضع مشاهد عن طريق لهم، لأن جود بالك كل قواعد النحو مستنبطة منين من الاستقرار مستنبطة من الاستقرار وهنا عايز أزيدكم بس فائدة هنا في هذه الجزئية قبل ما ننتقل إنه ما بيقولوا العرب الأصيل يخطأ. العربي الأصيل لا يخطى العربي الأصيل لأين لا يخطى يعني لو أنت خدت قاعدة نحوية ولكن واحد عربي أصيل ولكن مش في زماننا دلوقتي لأن في زماننا كل لك دخيل لا تسمعات فيهم أصيل يعني فإحضر نقول يعني لو وجدت مثلا في زمان لو وجدت في الشعر الجاهلي أو نحوه أو في شعر صدر الإسلام اللي هي عصور الاستشهاد وجدت مثلا يعني رجل شاعر أو نحوه أو رجل يتكلم بالعربية فخالف قاعدة النحوية لا نقول أنه أخطأ لكن نقول هذا وجه في اللغ حتى ولو كان وجدنا شيء، تمام؟ ممم. لأن لأن إحنا أصلاً العربي يتكلم واحنا بأخذ من كلامه ونحط قواعد، فكلامه تستنبط منه القاعدة، فكيف نقف بقاعدتنا على كلامه؟ مجرم. مجرم. صح كده؟ يعني يعني كلامه أصلاً هو هو الأب للنحو، يعني إحنا لما جينا نجيب النحو جبنا منه. ما جيش قرآن يقول لك أن الفاعل المفوع، ولا جاءت السنة لتقول أن المفعول المنصوب، ولكن نحن نظرنا كيف يتكلم العرب. فوجدناهم اذا جاءوا الى الفاعل رفعوه والى المفعول نصبوا صح كده مش هيك اللي احنا وجدناهم بهذه الصوره فبناء على كده ان العرب العربي يتكلم ونحن نأخذ من كلامه ونستدل ونقعد تمام انتظر بس فبناءً على ذلك العرب الأصيل لا يخطط هذا متفق عليه عندهم إنما, إنما لو تكلم بكلام بخلاف القاعدة هنقول إيه؟ وهناك وجه شاز أو مش شاز بأن وهناك وجه في العربية بكذا بالنطق بكذا أو بعضهم يقول هناك لغة من لغات العرب تتكلم بكذا وإنتوا لما تتوسعوا في مباحث اللغة تجد إن الخلاف اللغوي كبير يعني أكبر من أن ينحصل كمان يعني يعني مش الخلاف الفقه بس لذا في اللغة نفسها فيها خلاف كبير في أشياء كثيرة جدا يعني <تصفيق> <تصفيق> خلاص ف, ف ف هذه النقطة تفيدك في بقى يعني لما تيجي بقى بعض الناس اللي هم اللي المخابيل دول يقول لك إن القرآن فيه أخطاء نحوي ليه في لك استخلاف القاعدة الفلانية ولا ما فش دول في خطأ نحن فشولي لأن أصل القاعدة مصنبت منين من, من كلام من القرآن نفسه يعني من القرآن ومن كلام العرب فبالتالي نقول إما أن القاعدة هي التي خطأ أو نقول أن هناك وجه آخر في العربية بهذا بالنطق بهذا الشيء أي نعم. ف فدي مسألة لأن بعض الناس يقول لك عايزين نطبق القواعد النحوية على القرآن يقول لك لما يجي لا دخل في هذه القواعد الفلانية وبالتالي بيصير فيها أخطاء فهذا طبعا كلام إيه كلام باطل وما يستغل به جهل الناس والصحيح أن العرب الأصيل كما قلنا لا يخطأ ومن باب أول القرآن أيضا لا يخطأ الذي نزل بأفصح اللغات لعصر الاستشهاد يعني انتهت بأواخر عصر بني أمية يعني في عصر صدر الإسلام كان مزال. لسا العرب اللهجة العربية عندهم صافية خالصة فكانت رسول الاستشهاد موجودة اما في العصر العباسي فده مشهور بعصر المولدين ابتدى يظهر فيه يعني اختلط المسلمين بغيرهم وابتدا يعني يدخل الاعاجب بالاسلام فدخلت العجمة الى السنة العرب فمن هنا ابتدى الخلط ونحن فانتبئوا يعني لهذا المعنى لذلك احنا لما نقول ان الضمه علامة للرفع في اربعه مواضع يقول ذلك بناء على استقراء ماذا استقراء كلام العرب أنه لما استقراء وجد أنه لا يرفع بالضمة إلا هذه المواطن الأربعة فقط التي سياتي ذكرها بإذنين. نعم على استقراء كلام العرب بناء على استقراء يعني. يعني تتبع كلام العرب وأخذ ينظر ويبحث حتى وصل إلى هذه القائدة لذلك كما قلت لكم العرب الأصيل لا يخطئ. طيب نرجع ثانية يقول فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الإسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيئا طيب تعالوا بقى نشوف كل موضع كده في المواضع الأربع عيد تاني المواضع يقول الاسم في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء تعالوا مشاهدة نشوف مواطن الرفع بالضم أول مواطن عندك الاسم الاسم المفرد والاسم المفرد معروف يعني ليس يعني المقصود بالمفرد يعني ماذا له ليس بمثنى وليس ب وليس بجمع ليس وليس بجمع كزيد وعلي ومحمد ونحو ذلك لما مر بنا فمش ان انا نقول لك علامات لكن يكفي ان اقول لك ان هو اسم مفرد يعني مفرد يعني ليس وليس وليس بجمع فالافراد هنا ضد فالإقراط ضد التسنية وضد الجمع فلذلك الاسم المفرد يرفع بماذا يا مشايخ يرفع بالضم. تقول جاء زيد وتكلم علي وحضر محمد وتقول مثلا عمر قائم وأحمد جالس لأنهم عبام من الصرف لا ينون وكذا يبقى كل اسم مفرد في اللغة العربية يرفع بماذا؟ يرفع بالضم. يبقى إذا وجدت اسم مفرد من ينفعش قاب أي علامة أخرى غير اليمين شيخ غير الضم. إذا كان اسم المفرد في حالة رفع لا يرفع إلا بشيء واحد بس. إلا بيه؟ إلا بالضمه جيد. طيب. الثاني جمع التكسير. جمع التكسير. أيضا يرفع. بالضم مثل مثل الاسم المفرد. طيب هنا السؤال ما هو جمع التفسير؟ ايه هو جمع التفسير؟ يعني أفضل ما قيل في حدوده يعني في حده قالوا هو كل ما دل على أكثر من سنين أو سندين يعني. اكثر من اثنين او اثنتين مع انكسار صوره المفرد لذلك سمي جمع تكسير لانكسار صوره الايه المفرد هقول لك خلاص عيد ثاني اقول ايه كل كلمه دلت على اثنين على أكثر من سنين وسنتين مع انكسار صورة المخر. دا يسمى جمع مشاه، جمعة كثيرة. دا يعني دا أسأل ضابط له يعني. إن كان طبعاً له أوزان كثيرة دا محلال في الصرف مش محلال الآن في علم النحو. طيب مشاه. تعال ديكوا مثال إيه معنى كلمة انكسار إيه معنى انكسار صورة اللي صورة المخر. خدوا بلقوا مشاه. لو قلت لك مسلم. اجمع مسلم كده. هتقولي مسلم صورة المفرد اللي هي مسلم انكسرت والزيد عليها زيد عليها نفس هي هي يعني انت لو قلت مسلم هتجد نفس الأحرف بدرتبها ونفس التشكيل يعني نفس الحركات اللي على كل حرف لم ايه لم يتغير منها شيء فدا جمع سالم صح كده جمع سالم لماذا زال نصورة المفرد لم يحدث فيها أي شيء من التغيير لا تغيير حركة ولا تغيير حرف فده يسمى جمع جمع سالم طيب. لكن لو جيت مثلا قلت هند لما تيجي تجمع هند هتقول ايه هند هذا جمع جاي هند انتظر بس هند وهند لا أنا انتظر معك. هند وهند هل صوره هند كده تغيرت اللي في المفرد. تغيرت لم تتغير يبقى هند وهند ده جمع تكسير ولا جمع سالم جمع سالم احسنت طيب ولو جمعنا هند على هنود Powiedzmy, قلنا هند وهنود. فين Co المفرد؟ jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to الواو Co to قبل Co قبل jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co جمع سالم سواء مؤنث او مذكر واللي سوره المفرد انكسرت سواء مؤنث او مذكر اسمه جمع تكسير خلاص قيمه شيء تقول مثلا إيه عندك ايه بيت جمع بيت ايه طيب سوره المفرد سليمه ولا انكسرت انكسرت وممكن يجمع على ابيات هل سوره المفرد في ابيات سليمه ولا انكسرت انكسرت لماذا Zjedetil elity a <Zýska> sendy التاء فيه osły. I wtedy, by to namasurować, to mufrodę kasy, by nie zmiłujemy jej. Dziema <Zýska> taksów. <Zýska> على يبقى ده اول شرط عشان يبقى جمع يدل على ثلاثه فاكثر اللي هو اكثر من اثنين او اثنتين سواء مذكر او مؤنث لان جمع التكسير يستوي فيه التذكير والتانيث والشرط الثاني ان ينكسر صوره الايام شيخ صوره المفرد سواء بتغيير حركه سواء بزياده سواء بنقص ما يحلف فمثلا شجره جمعها يا مشايخ ها ها ها ها ها شجر؟ صح ها يبقى يمكن تجمع على ذلك. انكسر بيزيدا ولا بالنقص بالنقص لإنه سجَر فيها تأزِيدا يعني المفرد أزيد من الجم صح كده ولو جمعتها على أشجار انكسرت صورة المفرد ولا ما انكسرتش انكسرت برضه ها يبقى إذا قضي كل انكسر بالزيادة أو بالاي أو بالنقص المهم من صورة المفرد تغير أي تغير يطرأ على صورة المفرد في اسم جمعة تكسير على طول ها الضروريات هو جمعة تكسير في كلمة في اللغة مشيخ ولا لا خلاص كده تقدر تميز بين جمع التكسير والجمع السالم. ليه سمي سالم لأن صورة المفرد سالمة من التغيير. سمي جمع تكسير لأن صورة المفرد ملها تغير. إن كت... إن... سواء بزيادة، بنقص، بتغيير حركة، بتقديم، بأي شيء. مو حصل فيها تغيير. خلاص شيء؟ فانتبه لهذا المعنى. طيب جمع طيف؟ أقفال أو إيه؟ أو قفل. صح كده؟ قفل وقوفل. طب هنا إيه اللي تغير في صوره المفرد؟ هل زاد شيء؟ قفل وقفل. هل إللي شيء زاد؟ اللي تغير ايه حركة. يبقى إذاً ده برضو سام جمع تكسير. لماذا؟ لأن حركة هنالك تغيرت. وبرضو أقفال برضو حركة تغيرت. طب جمع رضيف. أرضيف. ده جمع ايه سالم ولا جمع تكسير؟ تكسير. لماذا؟ ها؟ لماذا ها ليه لان في زياده جاي طب مصابيح صح جمع صح مصباح فلازم ذا جمع سالم ولا جمع تكسير لماذا لماذا لأن سورة المفرد انكسر هو ذا الجواب لأن سورة المفرد انكسرت بالزيادة بالنص لا شيء ثاني طيب سجاجي ها جمع جامع جمع تكسير لماذا لأن سورة المفرد ايضا انكسرت طيب صوانع ها جمع لماذا جاي. يبقى تستطيعوا الان تميزوا بين ايه اللي انكسرت فيه صورة الايه صورة المفرد طيب لو قلنا مسلمون جامع مزاق لماذا لان صورة المفرد ملا سالمه طيب لو قلنا مسلمات جاي فانتبهوا لذلك إن نحن الآن إن جمع التكسير هو كل جمع انكسرت فيه صورة الإيه صورة المفرد إذا مع ضابطين الضابط الأول علشان تقول إذا جمع تكسير إنه يدل على جمع أكثر من اثنين أو اثنتين الضابط الثاني أن تنكسر صورة الإيه المفرد يبدي معك هي. إذا وجدت العلامة تدلت صارت هذه الكلمة جمع جمع تكسير طالما حكمنا إن جمع تكسير يرفع بإيه بالضمه خلاص كامل شيء يبقى الاسم المفرد جمع التكسير يرفع بماذا يرفع بالضمه يبقى ما ينفعش تجيب جمع التكسير وتقول لي مرفوع بالواو صح كده ولا تقول لي مرفوع بالالف يبقى انت بتكلم في لغه عربيه جديده بقى. صح كده لكن اللغة العربية التي نعرفها ان جمع التكسير والمفرد يرفع بماذا يرفع بالضمه جيد قال وجمع المؤنس السالم يبقى ده ثالث ماشي يرفع بالضم ايضا جمع المؤنس الايه السؤال ما هو جمع المؤنس السالم يعني ابسط تعريف له وادق يعني ومن يعني ادق يقنقول هو كل كلمه دلت على اكثر من اثنتين طبعا المؤنس يبقى اثنتين ما ينفعش اثنين خلاص كل كلمه دلت على اكثر من ايه من اثنتين بزياده ألف وتاء ده أدق وأبسط إيه تعريف له؟ لأن الأدق فينا ما أقولش جمع وأنس دائم، لكن أقول مجموعة ألفين وتم. دا الأدق، لأن ليس كل المجموعة ألفين وتم مؤنس، صح كده؟ قد يكون الاسم مذكر مثل طلحة مثلاً، ولكنك تجمع عليه طلحة. يبقى إذا لا نقول هو مؤنس، لكن نقول هو مجموعة ألفين ويه وتم. يبقى إذا الضابط عندك التعريف لأن لما نقول كل كلمة دلت على أكثر من أسنين. دل على يا مشيخ. تخرج ايه الاول تخرج ايه تخرج ما دلت تخرج المفرد وتخرج المسند تخرج المفرد وتخرج المسند لانها كلمه دلت على اكثر من اثنتين تخرج المفرد وتخرج المسند لان المفرد دل على كلمه مفرده والمسند دل على اثنتين او اثنين ونقول بالف وتاء فيخرج يا مشايخ يخرج جمع التكسير لأن صورة الم... آآ آآ لا خليها هنضيف دقيد برضو عليش هنضيفه في دقيد في طيب آآ انتبه آآ نقول إن هي كل كلمة دلت على أكثر من سنتين بزيادة آآ آآ ألف وتاء مع سلامة بناء المفرد ضيف القيد مع سلامة بناء المفرد ودا ودا من جمع التكسير إذا صار عندك ثلاث شو؟ الشرط الأول أن يدل على أكثر من سنتين حتى تخرج المفرد والإيه والمسند. الشرط الثاني أن يكون بألف وتاء تاء يعني يدل على الجمع بزيادة ألف وإيه وتاء عشان تخرج جمع المذكر السالم. لأن جمع المذكر السالم دل على أكثر من سنتين لكن بيا مشايخ بزيادة ونون أو يا مش ألف وتاء. صح كده؟ وقولنا والشرط الثالث مع سلامة بناء المفرد حتى تخرج يا مشايخ، حتى هتخرج ماذا حتى تخرج من كسرت في صورة المفرد دائما جمع تكسير. حتى ولو كان في زيادة ألف وتاء. تمام؟ ولما قل لك ألف وتاء مزيد عشان نخرج الألف والتاء الأصلية. انتبه، لأن لو إن التاء أصلية من بنية الكلمة هذا لا يعد جمع وأنس. يعني بيت جمعها هيك قلنا أبيات. صح كده وابيات هذه لنقول جم جوع ألف وتاء. لماذا؟ لأن التاء فيها أصليا من بنية الكلمة. وإنما اللي حصل إن إحنا زدنا فيها. خلاص كده يبقى مش كل جمع أخره ألف وتاء يبقى جمع وأن السال. لا شرطوا من الألف والتاء إيه مزيدة. يعني مزيدة؟ يعني إنفع تشيلها وتعرف تقرأ الكلمة. ده معنى كلمة مزيدة. يعني أنت لو جيت مثلا في أبيات وشلت الألف والتاء وصارت تقرأ الكلمة، طرفش. لكن مسلمان لو شلت الألف والتاء وتقرأ الكلمة ومتقراش. صح كده تشيل الالف والتاء يفضل كلمه ايه مسلم صح كده يبقى الكلمه تقرا وطبعا مسلمه التاء اللي فيها اللي هي التاء الفارقه دي زياده برده مش من بنيه الكلمه اصل كده مش يبقى انتبه لهذا القاعده يبقى نقول هذا الجمع لو جمع المؤنث السالم او ما جمع بالالف والتاء له ثلاثه شروط الشرط الاول ان يدل على اكثر من ايه مش من ايه من اثنتين الشرط الثاني <تصفيق> وخد بالك ان يدل على اكثر من اثنين واثنتين مشترك كل جمع لأن ما على من من اثنتين او نقول الشرط على اكثر من اثنتين الشرط, الشرط الثاني, الشرط الثاني إيه؟ لا ألف بس بغلط. لازم لازم تقول مزيد. أن, أن, تكون أن يكون إيه على الجمع بالالف والثاء ايه مزيده يعني ايه مزيد يعني التجرد منها الشرط الثالث سلامه بناء المفرد فين في الجمع ان يبقى المفرد سالم كما هو والا يبقى جمع تكسر خلاص كده يا يبقى دي الثلاث شروط اللي موجوده ايه موجوده معانا عشان يبقى نقول ان ده جمع مؤنس سالم طيب يا مشايخ السماوات كيف اجيبون مفردها ايه ها ها, ها انت عملت ايه في سماوات اضفت ايه لا الواو دي ان الالف كان منقلب على دي عله صرفيه نش نشا لاقه بها تمام يبقى زد ا وايه وتا يبقى اذا ده جمع احسن يبقى اذا ده جمع مؤنث طيب جنات لماذا كيف شيل الالف والتا كده من جنه ها من الـ من الـ الـ الـ مادة من, من جنة بمعنى هي كما قلت جمع لو قلت طالبات ها لأنها جامع جمع ماذا جمع طالب جيد ولو قلنا مثلا مؤمنات اه ها مؤمنات مؤمنات ده هي مشاكل اجيبونا لماذا لماذا لا نجمع مؤمنه يعني يجمع مؤمنه قل يعني دلت على جمع يصح تجريد الالف والتامنة ها صوره المفرد سالمه فين في الجمع طيب تائبات ها. جمع ما... جمع يعني نوع الجمع ايه تكسير ولا مؤنس سالم ولا بالف و جمع طيب جيد قانتات جيد تمام اذن صار عندنا الان جمع المؤنس السالم لو كم شرط كم شرط ثلاثه شروط اول شرط ايه ها ان يدل على اكثر من ايه من اثنتين الشرط الثاني الف وتاء مزيدة يعني مزيدة يصح التجرد منه الثالث ها سلامه بناء الايه سلامه من المفتدر وكيه يميزه جمع المؤنث السالم في اي كلمه او ما مجموعه بالالف والتاء في أي كلمة تقدر ولا لا تمام جاي عائشه جمعها ايه عائشة عائشه وطلحه <تصغير> لا طلع بالتصغير تصغير طليحه طليحه جمع طليحه وليس جمع طلحة ها طلحه جيد نعم لا لا تصح طيب انتبهوا كده معانا يبقى اذا الخلاصه الان ان جمع المؤنث السالم في اللغه العربيه يرفع بماذا يرفع بالضمه يبقى احنا عرفنا ايه هو جمع المؤنث السالم وعرفنا علامه ايه اعراض. طيب كده عشان تبقى الكلام متسلسل عندنا كم حاجه ترفع بالضمه لغايه دلوقتي اول شيء لاسم الايه الاسم المفرد ثاني حاجه جمع التكسير ثالث شيء جمع المؤنث السالم جاي قال وده رابع شيء يرفع بالضمه والفعل والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء يبقى ده رابع شيء يرفع بالضم الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وانا عايز ازيدك زياده اقول ولم يسبق بناصب ولا جازب لان الفعل المضارع متى يرفع اذا لم يسبق باداه نصب او باداه جازب إذا صار عندك شروط رفع الفعل المضارع اول شرط الا يسبق بناصب ولا جازب صح كده الشرط الثاني بقى ده عشان يرفع بالضمه إنه لا يتصل باخره شيء إنه لا يتصل بأخره شيء وقوله لا يتصل باخره شيء يعني يريد ان هو إيه؟ لا يتصل به ايه ا يعني واو الجماعه والالف المثنين او يا المخاطبه ما يكونش من الامثله الخمسه يعني لان الامثله الخمسه ترفع بثبوت منه خلاص كده مشايخ طيب لو قلت مثلا يكتب زيد يكتب ده ايه ماله مرفوع بالضم لماذا لانه صحيح الاخر ولم يتصل باخره ناصب ولا ايه ولا جاز ولم يتصل صحيح الآخر اين عمل لم ناصب ولا جاز طيب يا مشايخ مش صحيح الاخر بس الادق ان احنا كل لم يتصل باخره شيء لان حتى لو معتل الاخر ويرفع بالضم سواء ظاهره او لو قلت مثلا يقضي زيد بالحق يقضي فعل مضارع ماله بصوا الدئاب الفعل مضارع في حاجه سبقته يبقى مرفوع بالضم عرضه طالما لم يسبق بناصب ولا بجازه بمرفوع مرفوع, مرفوع بماذا مرفوع بالضم لماذا لانه لم يتصل باخره شيء كلمه يتصل بها الشيء شيء قلت لك يعني بها ايه لم يتصل بها او الجماعه او ا الاثنين او يالي المخاطبه يعني بعبارة تانية لا يكون من الافعال الخمسه او الامثله الخمسه و تضحنا نقول الامثله الخمسه خلاص كام شايف طيب في بيت اقتل في هذه الحاله يقضي مرفوع بها مشايف <تصفيق> طبعا مرفوع بضمه مقدر تمام ونقول منع من ظهورها هنا الايه التعذر لان الضمه يتعذر ظهورها على الالف نقول مرفوع بضمه المقدرة منع من ظهورها الايه التعذر خلاص كده مش يبقى الفعل المضارع اذا كان صحيح الاخر يرفع بضمه ظاهره إذا كان معتل الاخر يرفع بضمه ايه مقدره تمام متى يرفع الفعل المضارع بالضمه إذا لم يسبق بناصب وجازم ده شرط شرط الثاني لم يتصل باخر شيء ما معنى كلمة لم يتصل باخر شيء يعني لا كل من الامثله الخمسه يعني برضو يعني لم يتصل به ايه تحديدا واو الجماعه او الا والف أو او ياء المخاطبه فهذا الفعل المضارع يرفع بالضمه سواء المقدره أو الإيه او الظاهر احسن طيب جيد إبيزن الخلاصة الآن عندنا كم قسم يرفع بالضمة ها. ما هي الاسم المفرد ها. جامع التكسير ها. جامع المؤنث السالم ها. الفعل المضارع الذي لم يسبق بناصب ولا جازم ولم يتصل باخره شيء جيد طيب انتهت كده مواضع الرفع بالضمه انتقل الشيخ عليه رحمة الله الى عموائ العلامه الثانيه من علامات الرفع ايه العلامة الثانية من علامات الرفع مشايخ لا بعد الضمه الواو بعد الضمه الواو يبقى العلامه الثانيه من علامات الرفع الواو طب ليه جاب الواو بعد الضمه مشايخ لانك لو اشبعت الضم يصير ايه ويصير واو صح كده لان الفرق بين الضمه والواو هو الاشباع فده من باب المناسبه يعني جاي فالعلامه الثانيه من علامات الرفع هي الايه الواو العلامة الثانيه من علامات الرفع ما هي مشاي ها الواو يقول عليه رحمة الله ابن أجرم فتكون علامة للرفع في موضعين يبقى الضم بقى علامه الرفع في كم موضع كم اربعه والضم علامه الرفع كم موضع لا اخطات يقول في موضعين أنا قلت الواو أنا قلت الضمة طيب جيد طيب والواو تكون علامة للرفع في كم موضع في موضعين احسنتم يقول وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة جيد خذ بالكدع مشاي Ș葉 يقول وأما الواو فتكون علامة للرفع في, في موضعين في جمع المذكر Karyselimi, وفي Asmaili, El-Kamsa. Dziej. Faj. Ewel, Czerwonym Dana, Ġemar, Mozak, Karysel. Mehu. Uda welkom, jaka كده mnord, jaka da لكن الافعال الخمسه ليست خمسه افعال وإنما هي اوزان خمسه قياسيه ويندرج تحتها افعال كثيره جدا لذلك احنا بنقول ايه امثله وليست خمسه افعال لكن في الاسماء الخمسه كم اسم خمسه وبعض المحبين بيخليه سته لأنه مختلف في اسم كما سياتي ذكره ان شاء الله خلاص كده شايف طيب انتبهوا معايا يبقى احنا كده خدنا كم نوع من أنواع الجمع لغايه الآن يا كم نوع نوعين أول نوع جاء معي والثاني وهذا هو الثالث اللي هو جمع الايه المذكر بعد كده خدنا الاناهده والجموع كلها بإذن الله عز وجل طيب علشان بس ما ننساش اول جمع اللي هو جمع التكسير ما هو ها دلت على ايه على اكثر من اثنين بايه مش بزيادة مع ايه مع انكسار صورة المفرد طيب جاي وما جمع بالف وتاء ما هو ها بسرعه كده ما دل على ما أنا هو... ما هو تفر عارف إن الدرس السهل بس يقول لك جمع ألف وثلاثة نضل أدق، هيه ما دلل عليه، ما دلل على أكثر من سنتينها، بزيادة ألف وتأهها لسه شرط مهم مع سلامة بناء المبنى، أحسنتم لا تنسى هذه الشروط، خلاص كده مشاهد؟ أصلًا كنت بقولك حافظك للشروط هو ضلي يقدر يخليك تحدد، لكن لو نسيت شرط منها ضيع معك العملية، خلاص كده؟ انتبه. يقول دا الجمع معنا جمع المذكر السالم ما هو جمع المذكر السالم ما هو أقول خد بالك نفس برضو الجزء الأول في التعريف معنا كل كلمة دلت على أكثر من إيه؟ من اثنين كل كلمة دلت على أكثر من إيه؟ من أثنين بزيادة وَاوَنُونَ أو يا ونون والشرط الثالث برضو معنا مع سلامة بناء المفرط. بزيادة واو نون أويا نون مع سلامة بناء لي مع سلامة بناء المفرد. خلاص كده يبقى ليه شرط كده من التعريف يا ها؟ ليه شرط من التعريف؟ شرط شرط الأول إيه؟ أن يدل على أكثر من اثنين. طيب الثاني؟ واو نون شرط الثالث؟ سلامه بناء المفرد بالشرط الشرط الاول اللي هو يدل على اكثر من اثنين يخرج ايه يخرج ايه يخرج المفرد ويخرج الم... لا يخرج المفرد ويخرج إيه؟ لأن يدل على اثنين فاقل طيب بزياده واو ون او يخرج ايه يخرج جمع المؤنث السالم او جمع التكسير لأنه أو... نقول يخرج جامع السالم هنا لانه يكون بها مشايخ بزيادة ألف وتات طيب مع سلامة بناء المفرد يخرج ايه يخرج جمع التكسير. لأن جمع التكسير تنكسر في صورة الايه صوره المفرد. طيب جيد. مسلم. اجمعوها كده. جمع مذكر سالم. أو او مسلمين. صح كده؟ تقول مسلمون بزيادة ونون أو مسلمين بزيادة ياء ونون. صح كده؟ تقول مسلمون أو مسلمين. طب مؤمن. مؤمنون أو مؤمنين جيد. أحسن. يبقى اذا جمع المذكر السالم هو ما جمع شروطا ثلاثه دل على أكثر من اثنين ثاني شيء ها بزيادة و و ون او الف أو ياء ون ها ثالث شيء سلامه بناء المفرد طيب كده وايه معنى زياده ياء ون او و ون ان هو يصح تجرد الكلمه ايه منها يعني ما تكونش من بنيه الكلمه لكن تكون ايه زائده يعني لو قلت لك مثلا ابن جمعه يا مشايخ او بنون صح كذا او ايه او بنون بنون اخرها واو ونون هي. هل بنون كذا يبقى جامع مذكر سالم هي. بنون هي. هل هي جامع مذكر سالم انتم محتارين ليه اخرها واو ونون زائده هل ينفع تجرد الواو ونون منها ينفع كيف ها؟ ابن, إبن هل هل صورة المفرط سليمة ولا انكسرت عندك؟ إيه اللي انكسر فيها نقص الآلة فيه ببيان نقص ماذا لا يمكن يكون جمع مذكر سالم لماذا؟ لأن انكسرت في صورة لي أحسنتم بس ده يقول عنه ملحق بجمع المذكر السالم صح كده ليه منلحق لأنه يعرب إعراب جمع المذكر السالم بدي عندك فائدة. اكتب ما هو الذي يلحق بجمع المذكر السالم نقول كل ما أعرب اعرابه يعني يعرب اعراب جمع المذكر السالم يعني يرفع بالواو وينصب ويجرب بالياء ولم تجتمع فيه شروط جمع المذكر السالم كل ما اخذ اعرابه ولم تجتمع فيه شروطه كل ما اخذ اعرابه ولم تجتمع في شروطه يسمى ملحق يا مشايخ ملحق بجمع المذكر السالم. إحنا الآن عندك انت عندك بتقول إيه, إيه بنون وبنين. صح كذا يبقى فيها الواو لكن هل فيش جمع المذكر السالم ولا فقط شرط؟ إيه الشرط اللي المفرة. لازم نقول ملحق بجمع المذكر السالم وليس جمع مذكر سالم. خلاص يبقى ملحق بجمع المذكر السالم. طيب سنون وسنين. جمع ايه سنون وسنين جمع ايه كلمه المف... ما تقولليش لي انا بصوا مشايخ انا ما بحبش اللي يقول لي إيه, ايه اختار انت يعني ما يقولليش ايه جمع كذا لا انا عايزك تتكلم راجل بتتكلم بنان على قواعد ده كل هذا جمع كذا والتغيير اللي حصل كذا وفقد شرط كذا ها قولوا لي بقى سنون او سنين جمع ايه جمع ايه المفرد بتاعه ايه سنه المفرد بتاعه سنه طيب جيد يبقى اذا الان ده جمع مذكر سالم ولا لا ها انت بتقول لي جاما مذكر سالم ليه الشروط الثلاثه مستوفيه احنا مش احنا هو الشرط الوحيد ولا شرطين شرط لكن في شرطين شروط ان سنون دلت على من اثنين دلت يبقى شرط فيها واو فيها بناء المفرد ايه اللي ايه اللي ما سلمش من بناء المفرد فيه التاء احسنتوا من اللي فيها نقص الايه التاء صح كده يبقى اذا لم تسلم في صوره المفرد فدا يبقى ما يبقاش ايه لم تجتمع فيه شروط الجمع الايه المذكر السليم فقط شرط ايه فقط شرط ايه ها فقط شرط ايه فقط شرطي مش ايه سلامه بناء الايه المفرد فدا يبقى اسمه جمع مذكر ولا ملحق بيه لماذا ملحق بيه لأنه فقط شرط ده هو حاجة، حاجة التانية الآن إنه أخذ إعراب. خلاص كده مش عارف. الملحق بلي شرطين، إني يا أخذ إعرابه، دي أول حاجة. إن إني ده نشين إني إيه؟ إني أفقد شرط من شروط. هذا يسمى ملحق بجمع الإيه المذكر السالم. فلذلك لما تقول إيه؟ هذه سنون خير، فتقول سنون هنا إيه؟ هأتعرفها إنها خبر. هتقول خبر مرفع بالإيه مرفع بالواوين لإنه جمع مذكر سالم ولا ملحق بجمع المذكر؟ ملحق بجامعة المذاكر يا رجل، فهم لغة أجراء، ما تقول جمع كنت ملحق لي المذاكر وعنا بأن ملحق بجامعة المذاكر أما ليه ملحق؟ تقول لي لي أخذ إعرابه وفقت شرط شرط ماهو؟ سلامة بناء المفرط، أحسنتم حسنًا، عشرون أو عشرين أعدي أعداد كل هذا 20 و40 و50 و60 هو إيه عشرون أو عشرين، خمسون أو خمسون أخذ إعراب جمع المذاكر السالم أقى شروطه فين شروطه عشر عشر عشر مفرطة هي لا ده, ده من عندك ده كده هاه موفرد من عندك إحنا مشو نتكلم في الحساب إحنا نتكلم في اللغة العربية طب وأربعون هي أربعة ليه سلام مفر ده في الحساب عندكم ده ده في يعمل لك أربعين. لكن في اللغة العربية ليس لها صح كده ليس لا مفرد من جنسها فليست جمع لان ليس لا مفرد صح كده يبقى هي يبقى هذه مل... كل كل اسماء الاعداد ملحقه بجمع المذكر السالم ولكنها ليست جمع مذكر يا مشايخ سالم ده بيوضح يبقى هذه ملحقه بذلك انها ليست من يا مشايخ من جمع المذكر السالم يبقى بالجمله انت معاك القاعده القاعدة بتقول إيه أن كل ما أخذ إعراب جمع المذكر السالم ولم إياه شيء ولم تتوفر فيه شروطه يصير إيه ملحق به ملحق به خلاص كده يبقى عند مش لازم توفق كل شروط يا أخي توفق شرط واحد تمام إيه إيه إيه أسماء لا توفق اللي شافته إني مفرط فهي ليست جمع هي أسماء أجناس ليست مفرط ما جمع انتبهوا كذا معانا طيب الخلاصه الان ان جمع المذكر السالم وما يلحق به يرفع بماذا لا ما يرفعش بالياء والنون يرفع بحاجه واحده احنا دخلناها في الرافع لسه ما يرفع بالواو يرفع بالواو خلاص كده مش يبقى تقول المسلمون منتصرون ها هتقول المسلمون ايه هتقول مبتدا مرفوع بالواو لانه جمع مؤنث مذكر سالم احسنت ومنتصرون طبعاً. طبعاً. بالواو لماذا لأن جمع مذكر سالم احسنت يبقى كل جمع مذكر سالم يرفع بالايه بالواو ايكم منكم عشرون صابرون ها ما تقوليش ملخك اتعربت ما عرفتش تاخدت لي خلاصه كده انت ما عرفتش ها ها <تصفيق> هيه يكون دي إن شرطيه هيه يكون لا مش عارف دي بق هيه ااا مش لإن أصله يكون يكون لين قدي بالك أصل يكون كلمة يا مشيخ يكون بس طبعا اللي علشان لما بيدخل عليها دة الشرط لإن دة فعل الشرط يعني تمام ها بيحصل إذا تحز في ال الوهمينه بيكون دي أصله يا مشيخ اصلا يكون فهي مش من اخوات كان, كان, نفسي. <تصفيق> كان هي كان نفسها خلاص كده ماشي كنت يعني طيب منكم ده دفعبرها مقدم عليه تمام لكن فين اسمها بقى 20 تمام يبقى اسمي كان مرفوع بماذا با بسبود النون ليه خدت ايه صرف اسم مرفوع بالواو لماذا لأنه ملحق بجمع المذكر السالم مش هنقول لنا كل أسماء الأعداد ملحقة بجمع لي السالم تقول مرفوع بالواو. ليس لأنه جمع مذكر سالم ولكن لأنه هو ملحق بجمع المذكر السالم. مش لا مش لازم تكتب الآن عرب كامل. أنا كل اللي منك لو خدت النحو كله على بعضه كل على بعض. انما n-nama na idę, k-takot, w t-lajd. L-wajt, l-matusa, l-marfali, l-arabali k-kina. Enta l-idruat, l-motala b-e, inna k t t t t t t t t t t t t t t t t t t t بالواو لماذا لأنه ملحق بجمع المذكر السالم أحسن طيب لو قلت الطلاب مجدون طلاب مبتدا لأنه جمع تكسير أحسنتم ومجدون لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم جيد أحسن طيب لو قلنا مثلا الأخيار منتصرون قل شما أطلق جيد ومنتصرون أحسن طيب ولو قلنا الأشرار منهزمون. جيد. إبإذا الفلاس الان عندنا أن جمع المذكر السالمي وما يلحق به يرفع به؟ يرفع بالواو طيب قال ودا الموضوع الثاني لموضع رفع بالواو وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وزو مال فأسكام شيخ يبايا هذه الأسماء لأسماء الخمسة عنها الأسماء الخمسة قلت لا ترفع بالواو يقول وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وزو وبعضهم بيجعل بيقول إن الأسماء ستة مش خمسة وبيزيد الإيه؟ وبيزيد الهن أي نعم. أي نعم. ولكن يعني يعني أكثرهم يعني أكثر النحويين لا يثبتوا هذا الاسم يعني. وطبعا في الحديث يعني من تعز بعزاء الجهلية فأعدوه بهن أبيه ولا تكمل ويقول أن الهن هو اسم لما يستفحش أو اسم للفرج خاصه يعني فمن هنا من جمال اللغة العربية يعني حزفوا لما فيه من إيه من حياة ونحو ذلك فنعم لا سياه يعني خلينا كما مع الكتاب يعني جيد انتبهوا معنا الشيخ يقول أي و... بصر عندك الآن الأسماء الخمسة يقول وهي أبوك وأبوك وحموك وفوك وذو مال طيب جيد الاسماء الخمسه دي مشايخ لا شو الشيخ ذكرها عندك مجمله في الامثله اللي ضربها احنا بقى محتاجين نعرف هذه الشروط ايه تفصيلا اول شرط من هذه الشروط أول شرط من هذه الشروط حتى يرفع الاسم بالواو أو يكون من الاسماء الخمسه أن تكون مفردة يبقى الشرط الاول انها تكون هي مشايخ مفرضة. يعني مفردة يعني ليست مسناء ولا مجموعة يعني لو قلت أخواك أو إخوانك فده ما من الأسماء الخمسه أو أبواك أو آباءك فده ما من الأسماء الخمسه خلاص كده مشيت مفردة يعني ليست مسناء وليست مجموعة إبت الشرط الأول أن تكون مفردة فيخرج إذا سنيت أو جمعت لو كانت مسلّاه تاخد اعراب المسند ولو كانت مجموعه هتاخد اعراب الجمع بحسب طبعا اباء جمع اب ده جمع ايه اباء جمعي جمع, جمع تكسير طيب جيد واخوان جمع اخ او اخوه جمع يا مشايخ جمع تكسير طيب جيد واحماء جمع حموك مثلا او حمل ها جمع تكسير واثواب جمع تكسير ايضا طبعا لو مال يعني لو قلت مثلا زوي فده يصير ايه يعني ايضا مجموع. فلذلك شرط هذه الاشياء لا تكون مجموعه ليست مثنى وليست ايه لو قلت ابواك او اخواك او حمواك او يعني نحوها فمثل هذا نقول ان هو ايه يا اخويا يا مشايخ اعراب ماذا اعراب المثنى ياخذ اعراب إعراب اعراب المثنى يبقى اذا سنيه تاخذ اعراب المثنى واذا جمعت تاخذ اعراب الايه الجمع لكن متى تاخذ اعراب الاسماء الخمسه اذا كانت ايه مفرده يبقى شرطها الاول انها تكون ايه مفرده تمام جيد انت مستعجل احنا لسه وصلنا لها مستعجلش تابع معايا قاسم شيخ. يبقى ده الشرط اللي ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون مضاف. أنت نات تكون يا مشيخ مضاف. فإذا أفردت تعرب إعراب الاسم المفرد. يبقى لو أفردت تعرب إعراب الإيه الاسم المفرد. يعني مثلا وله إيه أخ أو إيه أو أخت. فاكون تأخذ اعراب الاسم الايه يعني مرفوعه بالضم خلاص كده مش ايه يبقى تكون ايه مضاف يبقى الشرط الاول مفرده الشرط الثاني ايه مشايتك ان تكون ايه ان تكون مضاف طيب الشرط الثالث ان تكون اضافتها الى غير ياء المتكلم لأن لو أضيفت ياء المتكلم تعرف برضو بعلامات المقدره إضافتها لغير ياء المتكلم يعني لو قلت مثلا قال أبي وجاء أخي فتقول أبي وأخي فاعل مرفوع بضمه مقدرة منع من زرية اشتغال المحل بحركة المناسبة هي المناسبة للياء يعني لأن أخي أصلا أخ مضاف ولياء مضاف إليه، وأب مضاف للياءه مضاف إلى الناس ياء المتكلم. أبي أبي أنا ياء عائدة إليه، وأخي اللياء برضه عائدة إليه. فيبشط الزلس أن تكون إضافته لغير ياء إليه، لغير ياء المتكلم. فإذا أضيفت لياء المتكلم يكون إعرابها مشايخ مقدّرة. نقول منع منظرة اشتغال الإيه المحلي بحركة المناسبة. لأن الحركة المناسبة اللي هي القصص. عش كده بتقول أخي. هالأصلها أخ ومضاف وليه مضاف إليه والمفروض إن أخ عليها ضمة بس الضمة ما تناسبش ليه فبالتالي حذفنا الضمة وضعنا إيش تغل المحل اللي يلقى يعني بيه بالحركة المناسبة اللي يلي الكسر مفهوم الكلام ده ولا حسينوا كي طلاصب طيب أنتبه كده صلى صلى صلى صلى الله عليه وسلم لو قلت مثلا قال أخ هتقول أخ فاعل مرفوع به بالضم الأيه الظاهرة طب اكون احتمالي احتمال يبقى انا واحتمال اي حد تاني صح كده طب لو انا عايز أقول أخوي أنا هقول أخي طب هنا أضفت المتكلم طب لما اضفت في الخاء والضمه اللي عليها إيه؟ ها إيه؟ شلت الضم مكان الضمه ايه طب الكسرة دي ليه عشان مناسبه الياء لأن ما ينفع انطق بعدها تنفع تنطق بعدها يبا ما ينفحش. طب لما جاء عربي هقول إيه؟ هقول ان, إن أخ فاعل مرفوع بالكسرة. ما فيش في اللغة العربية كله مرفوع بالكسر. إنما كل مرفوع به. ضمة قدرة. طب ليه ضمة قدرة هنا؟ ده مفيش حرف علة. وفي حرف ما طب قدرة؟ لأن المحل اللي يلخاء مشغول بحرف بحرف المناسبة. حرف المناسبة اللي هو اللي بحركة المناسبة يعني اللي هي إيه؟ اللي هي الكسرة التي تناسب خلاص كده يبقى الاشتغال المحل بحركه الايه المناسبه خلاص كده مش ها تضحت ولا ايه طيب الحمد لله يبقى صار عندك كم شرط كده لغايه دلوقتي اول شرط مفرده شرط ثاني مضافه شرط ثالث ان تكون اضافه لغير المتكلم شرط الرابع ان تكون مكبره يعني مكبرة مكبره ليست مصغره لما لو صغرت هتعرب بايه بعلامات اصليه برده يعني ما ينفعش مفرادة ما يقول الإضافة ضد الإفراد يعني لو قلت أخ بس هل أخ مضاف مش من الأسماء الخمسة لذلك يقول الله عز وجل وله أخ أو أخ تعرف الآية فله أخ هنا تقول إيه؟ هتقول له أخ هيبقى مهتدأ مؤخر مرفوع بإيه؟ بالضمة الظاهرة طب هل الأسماء الخمسة ترفع بالضم ولا ترفع بالواو ترفع بالواو لماذا رفعنا هنا بالضمة لانه ليس من الاسماء الخمسه طب لماذا ليس من الأسماء الخمسة؟ لانه مفرد مش مضاف مضاف يعني ايه يبقى عندك الاضافه كما ذكرنا تقول قال اخوك قال اخو زيد صح كده يبقى لازم فيها اضافه والاضافه يستوي فيها انها تكون لضمير أو تكون لاسم ظاهر خلاص كده مش شايف الاضافه يستوي فيها ان تكون لضمير أو اسم أو اسم ظاهر ضمير مثل ما تقول قال اخوك قال اخي تمام بس صح طبعا هشتغلتنا إن تكون إضافة في ال في الأخ الغير المتكلم صح كده تمام وإسم ظاهر تقول قال أخو زيد قال أخو عم قال أبو بكر قال أبو علي صح كده خلاص يا مشيخ يبدأ الشرط فيه خلاص كده تبعتكم عنه يبدأ الإضافة قد تكون لضمير وقد كل مسمى تقول قال أباك قال أبوه قال أبو بكر التلاتة يستوي إني التلاتة إيه يا مشيخ ها الثلاثه مضافين يبقى تقول قال ابوك هتقول ابوك فاعل مرفوع بايه بالواو لانه اسماء من الايه اسم الافعال تقول مش ابوك لا تقول ابو بس فاعل مرفوع بالضم بالواو لان اسماء الخمسه وابو مضاف والكاف ايه مضاف اليه تقول قال ابوه هتقول هتقول قال فعل ماضي مبني على الفتح وابو فاعل مرفوع بالياء مشاي ها مرفوع بالواو لماذا مرفوع بالواو لانه من الاسماء الخمسة وابو مضاف والهاء مضاف اليه احسنت تقول قال ابو بكر ها؟, ها تقول قال فعل ماضي مبني على الفتح وابو فاعل مرفوع بالايه بالواو لماذا رفع بالواو لانه من الاسماء الخمسة وابو مضاف لا لا وبكر ايه مضاف اليه وابو مضاف وبكر ايه مضاف اليه خلاص كده مش فاهم انتبهتم لهذا المعنى يبقى الاضافه تعني ان يعني ان انها تكون غير مضافه يعني غير مضافة يعني غير مضافة لضمير او لهي مشايخ أو لاسم إذا فاحنا اشترطنا إن نعشر تقوم الأسماء الخمسة تكون مفردة ولا مضافة تكون مضافة إذا أول شايف إذا إنت اشترطنا تكون ألا تكون مفردة إن لو كانت مفردة عربية علامة هي مشايخ أصلية علامة أصلية تمام خلاص هي مشايخ طيب إذا إذا الشروط عندك أول شرط إنها تكون إيه مفردة الأولى يعني مفردة ليست مثنى وليس جمع الشرط الثاني ان تكون مضافه عليه مضافة يعني لا تأتي مفرده غير م... لا خد بالك انا عايز اقول لك حاجه كلمه مفرده في اللغه العربيه يأتي ضدها المثنى والجمع وياتي ضدها التركيب خدت بالك مش احنا قلنا ان عندنا من التركيب تركيب اسنادي وتركيب اضافي صح كده صح فاكرين فاكرين انواع التراكيب جيد يبقى إذن كلمة كلمه عند النحويين قد يكون مقابلها المثنى والجمع وقد يكون مقابلها هي مشايخ التركيب فاحنا لما اشترطنا الشرط الاول قلنا انها تكون مفردة ده ضد المثنى والجمع وشرط سلام مشرطنا اشترطنا انها تكون مضافه ده لما نقول لك يعني ما تكونش هو الافراد اللي ضد التركيب مش ضد التثنيه والجمع مشايخ تلتبس عليه وضحت كده مشايخ طيب وقلنا ان الاضافه يستوي فيها انها تضاف ليه او ايه لضمير او اسم أو او اسم ظاهر يستوي فيها هذا وذا طيب جيد طبعا اشترطنا برضو ثالثا ان تكون الإضافة لـ لغير يا مشايخ لغير يا المتكلم. ينفع تضاف لأي ضمير ما عدا يا المتكلم خلاص كده؟ كم شرط كده عندك؟ ثلاثة شروط. صح كده؟ الشرط الأول؟ الشرط الأول إيه؟ مفرد. الشرط الثاني؟ مضافة. الشرط الثالث؟ غير مضافة ليا المتكلم. الشرط الرابع أن تكون مكبرة. الشرط الرابع أن تكون يا مشايخ مكبره <تصفيق> طيب جايه يعني ايه بقى مكبره يعني لا تكون مصغره يعني تعرف مثلا اب ده مكبر لكن تقول اخي ده ايه تصغير أقل. اب ده اب ده مكبر ابي تصغير ايه تصغير اب صحيح كده ابي تصغير ايه اب يبقى احنا اشترطنا انها تكون يا مشايخ مكبر يعني لا تكون مصغره فلو كانت مصغره هتعرض ايه يا مشايخ لن ايه بعلامتها الاصليه تقول قال اخيك وجاء ابيك ونحزت نعم اللي ايه هتقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح واخيك فاعل ايه مرفوع بايه بضمه المقدره لا مش مقدره مقدار ليه ظاهرة ظاهره صح تقول جاء اخيك بتضم او بتضمش يبقى ظاهره صح كده و اخي مضافه الكافي مضافه هذه لا اشكالك طب نقول لي ما عرفناش عرب الاسماء الخمسه لانه فقد شرطي شرط مشايف انها جاتي انها جاءت مصغره انها جاءت مصغره يبقى كده كم شرط اربع شرط الاربع شرط في شروط عامة بين الاسماء الخمسه جميعا يبقى شرطين خاصين بعد كده واحد خاص بفوق واحد خاص بزو الشرط اللي خاص بفوق قالوا أن تكون خالية من المين أن تكون فو خالية من المين يعني ما تقولش فم لانك لو قلت فم ما تعرف بعلام مقدرة. يعني لو قلت رجل يعني لو قلت مثلا فمك باسم فمك باسم فتقول فم مبتدا مرفوع بالضم وفم مضاف والكاف مضاف اليه وباسم خبر مرفوع بالإيه؟ بالضبط لكن لو انت عايز تجعل من الاسماء الخمسه تقول ايه فو كا باسم خدت بالك يبقى الاولى فم كباسم والثانيه قال لك قلت ايه فو باسم تقول فو مبتدا مرفوع بالواو لماذا لانه من الاسماء الخمسه وفو مضاف والكاف مضاف إليه وباسم خبر مرفوع بالإيه طيب الفرق بين فامك باسم اللي رفعت بالضمة وفوك باسم اللي رفعت بالواو الفرق بينهم إيه إن هذه وجدت فيها الميم فإذا وجدت الميم لم تكن من الأسماء الخمسة وإذا حذفت الميم كانت من الأسماء الخمسة يبقى شرط فو أن تكون خالية من القيم شايف من الميم ذلك نتقول فضة فضه فوكا فوك تعرفها إيه؟ هتعرفها ايه هتعرفها يعني ادخل فاعل فاعل ماله لانه من الاسماء الخمسه وفو مضاف والكاف احسنتم جيد السادس بال اللي هي وده شرط له شرط خاص بيها ان تكون بمعنى صاحب ان تكون زو بمعنى صاحب حتى يخرجوا حاجة بيقولوا عليها زود طائيا. زو اللي هي زود موصول التي بمعنى التي. يعني الشاعر بدهم يقول إيه؟ بئر زو حفرت وزو طويت. بئر زو حفرت؟ يقول الماء ماء أبي وجد. وبئر زو حفرت وزو طويت. الماء ماء أبي وجد. وبئر زو حفرت وزو إيه طويت؟ يعني بئر زو حفرت يعني بئر الذي حفرت والذي طويت. فهذه هذه تكون ملازمه لحلا واحده يعني ذو الطائيه ملازمه للواو دائما يعني لا تاتي الى تاتي ذي لا تاخذ اعراب الاسماء الخمسه بل هي تعرب بعلامات مقدره تاخذ وتكون ملازمه لحلا واحده اللي هي الواو دائما اه بنسميها ذو الطائيه اللي بمعنى, بمعنى ذو يعني ممكن تقول مثلا هذا الكلام ذو تكلمت يعني ايه تكلمت يعني الذي تكلمت وتقول هذا الشيء ذو كتبت يعني ذو كتبت عن الذي كتبت فهي زو الطياليه بمعنى الذم اما زو اللي هي تدخل معنى في الاسماء الخمسه فهي التي بمعنى ايه صاحب تقول وهي و... و... في الغالب بتكون داخله على اسم جنس يعني. تقول مثلا زمال ها تبعنا انت ولا انتبه بس معايا ذو اللي هي بمعنى صاحب في الغالب تدخل على اسم من اسماء الاجناس تقول زمال ذو علم ذو زوج جمال كلها صاحب صاحب صاحب وممكن تقول يعني يعني يعني يا في الغالب تلاقي دخل على الاسماء اللي هي مشايخ لما قلنا على اسماء الاجناس لكن لا تدخل على الضمير تقول زوكا او نحوها لان يعني اذا في الغالب لما في الغالب لا تدخل الا على اسماء الاجناس اشكاله مش بعضهم مشطط ان تدخل على اسم جنس خلاص يا مشايخ لذلك الشيخ عبر عنده قال زو إيه زو مال لماذا قال زو مال؟ لأن شرط زو إنها تدخل على اسم جنس عشان تكون بمعنى صاحب يبى خد بالك اللي يشترط يقول لك زو بمعنى صاحب أو يقول زو اللي داخل على اسم جنس الاثنين بمعنى واحد الله سخّد بالكوا يا مشيخ دا معناه واحد يبى إذا زو مال أو زو علم أو زو مكان أو زو قوة أو زو قدرة فكل هذا يا مشيخ يعني يعرب يكون من أسماء خمسة يأخذ إعراب الأسماء الخمسه طيب يبقى بعد ما عرفنا الشروط كذا الان عندك كم شرط كم شرط كم شرط سته شروط اول شرط تكون مفرده الشرط الثاني مضافه الشرط الثالث اضافته لغيرها الممكن ممكن يتكلم الشرط الرابع مكبره الشرط الخامس ها. ان تكون فوخه ليا من الميل الشرط السادس ذو بمعنى صاحب يعني تكون داخله على اسم ايه اسم جنس طيب جاي تقول مثلا جاء ذو علمي وتكلم زو مالا فزو في الحالتين اقولين فعل مرفوع به لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة وزو مضاف وما بعده سواء العلم والمال مضاف إيه؟ مضاف إليه خلاص مشيت إذا إذا صار كذا الفلاصة عندنا الآن أن الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم كليهما يرفع بماذا؟ يرفع بالواو كليهما يرفع بليه؟ يرفع بالواو <تصفيق> طيب جيد إيه من واضح الكلام ولا إيه واضح إيه درس لاسي صح درس جدا كمان إيه فا كذا ولا إيه آه أنا كذا حس أصلًا أنت كتير أنت كده خدوا معاك الجمع ومعاك ال ومعاك الأسماء الخمسة بشروطها نحن ممكن نكمل بس أنا كذا متى الكم كبير عليك ها. طيب خلاص لا تختلف خلاص ان شاء الله احنا احنا عامه نكتفي القدر ده عشان ناخد الاصول باذن الله جل وعلا بس احنا هنصيبهم بشيء في الواجب يعني بقى معاك انت وقفت عند صورة ايه النزعات يعني بعدها صورة ايه صح كده خلاص ان شاء الله استخرجوا لنا منها الاسماء المفردة وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وطبعا الفعل والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة اذا وجدت وإذا لم تجد فيها شيء من الاسماء الخمسه أو بعض الاسماء لم توجد فيها تجيب انت بقى امثله عليها دور براحتك لغايه ما تجيبها خلاص بس تجيبها مستوفيه الشروط هم خلاص كده ماشي اللي يعني كل اللي احنا خدناه النهارده احنا خدنا النهار كام حاجة؟ خدنا سته, ستة مع مواضع يرفع فيها بالضم وموضعين يرفع فيهم بالايه بالواو المواضع عايزك منين من سوره الناز من سوره الله والأشياء والاشياء اللي ما امثله في الصوره تجيب لي انت لها امثله من, من من قراءاتك يعني. الله جل, جل. يعني وجدت بعض بعض مسائل هي في الغالب هتلاقي كله ما بس اللي الأسماء الخمسة في بعضها مش هتلاقي موجود فيها فاللي مش هتلاقيه فيها يعني لو مثلا زو مثلا معنا بمعنى صاحب بمعنى صاحب خلاص كده وكذا خلاص يا مشاي. يبقى ده الواجب طبعا مع الملخص اللي انتوا بتعملوه ان شاء الله يا زاديك ونكدع على القدر ده كده في القاعه وننتقل للاصول باذن الله جل وعلا